شاعر يام الشاعر علي بن بلال الله من اسمه السلام ومبدد الشعر السلام حتى المزون اللي صدوكم برقها ورعودها والشعر صمت وصام وافطرنا سوا عقب الصيام وعيادنا في كل عام الله بخير يعودها وبكل عام بخير يا جبار عثرة الكرام راسي يا نبراس القوم انتعتزي بجدودها مطلوخ راس اصل وفاصل من خوال ومن عم بعايلك يشهد لها الله والرجال شودها تشهد لك الحكام وشوخ العرب شرق وشبت من بك الغبا وسود البرج ذهو فودها تاج العشام وخير من كملوا حاتم بني حاتم على يسرى الأمور وكودها مجد الخيارين العريبة اللي دخلك ما يضم حلال صعبة عجز غيرك يحل عقودها مديح من خيالة العشوة بتيه تلجها هواجر حضار هذه عروس الشعر واسم محمد الزايد وسم أبو سعيد اقصاها وها وقدودها شيخ على كرة الشداد وسر جزاه تلجام كلمة وتشربها قلوب أهل الجفا وكبودها من شاعر منه شعر بصدق التزام الكام من الميزان في نقص العلوم وزودها ما يمدح أدنى مواجبة من ألب الفصحة مفرودها يابا العوايد فيك صخرت الجزيلة الإجسام شوار دم فيها صخرت مجهودها تليق لك لكن على اللي ما تليق بهم حاجة. دامة العربان تفرق بيضها من سودها ناخذ علوم من علوم اللي يردون العالم وعلمها التجارب للعوارف منتها مقصودها وكل نيعرف الحيدر الصمصام والشهم الهمام منصى العرب ذخرى النشام عيدها جودها من صايب بن زيد لي اخترت القلم من الكلام شيخ الشيوخ خليت جود اصحابها من جودها محمد القلت والوقفه وال ملجا الرجال مبيحت سودا الليالي سودها محيط تهفو لك محيطة يقوم الهل تطم وصفك يحير شاعر سبعة لبحور يرودها أعصار غنو ما يخلفك غير يقولا ومجدك ومجدك يحيا مجد العرب ومدودها وعليك وصفنا من الحر القطام والحسام والفارس اللي رد حاويها على مردودها رجال وجه جاهم اثنى النور جل يا ظلم اجل من خشوم زنودها ولك سمعتن عليا ولك قدر كبير واحتراب يا صقو وعد كل اخلفت بعض الشيوخ وعودها انت المديح ولا على المديح خلاف والواردة تشرب قراح من غزير عدودها من شاعر تهدا وهي تباع ولا تسام عيون شعر ينبع القرهود من قرهودها من طيب من صهال معنها مع البتن سجام يا ولد زي الترسل كالحرير قودها والشعر في المجوبية ندحبها في ذا ذا العرب وافتك به مظودها وجنبه ببل ومر به بالغرام فرجع قبل تحذيني النقادم من غودها وانصح به الجهل ولا انصح واحد مثلي ما دام خير النصايح بالض ما يرمي نعودها ما دام محمد والامثله ما زالت أيام سعد معنا تدعذ عنودها أقولها ولي الشرف ما لي وراء قولي مرام يلي كبرت الكايدة وشروطها وقودها طيبك تقدرها القبائل والشريعة والنظام ما ينكرك جحا دخلق الله ولا مجهودها يا منتها ما قلت من بتلبدها يوم اكتقفت اسمى المعاني من زهور ورودها كناس طوانة راعية البلجيك مليانة لحزام ومشير بقايت القصيد مصر من عبودها رمايها شعر معاصر الدول صبيانية هل ليس ما فكرة صدوكم باركها